كبير علينا الاحال وهنا في مسجد شغل اسلام كبير او <تصفيق> <تصفيق>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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد أما بعد أيها لخة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فاتبعونا أحسنها سعدت والله الذي لا إله غيره أن ألتقي بكم في تدريس هذه المادة الطيبة المباركة وهي مادة السيرة وأظن أنها من المواد التي هي محببة إلى الجميع لأنها متعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعظم بل هي من أفضل ما يتمكن الإنسان منه لا سيما طالب العلم كما قال أهل العلم كما قال الخطيب البغدادي وغيره شرف العلم من شرف المعلوم فشرف العلم بسيرة رسول الله صلى سلم من شرف, من شرف سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الكتاب قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطوراني بإسناد جيد جوده شيخنا الألباني والذي لا إله غيره ما من مخلوق بين السماء والأرض إلا يعلم أو قال إلا يعرف أني رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد صادق الأقوال والكلم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد طيب الأخلاق والشيم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير رسل الله من مضري محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد نور حقا على علم محمد ذكره طيب لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة البار وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين أيدينا في هذا الدرس شرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المفسدين صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الخضري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وقبل أن نشرعه في الكلام أو في شرح هذا الكتاب الطيب المبارك أود أن ألفت الانتباح إلى عدة أمور أولا المحاضرة الأولى في هذا الكتاب هي بمثابة التأسيس وبمثابة المدخل لدراسة السيرة النبوية فكل ما سنتناوله الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو بمثابة الأساس الذي سيبنى عليه كل شيء فأتمنى أن لو حفظتم هذه المحاضرة لأنها مفتاح لدراسة السيرة النبوي الأمر الثاني أنكم بفضل الله تبارك وتعالى ستفرغوا من دراسة السيرة النبوية في هذا العام ولن تعودوا إليه مرة أخرى فستكون هذه المحاضرات او هذا الكتاب بمثابة الأساس أو البنيان الذي يبنى عليه غيره سوف يفتح لكم الأفاق بإذن الله تبارك وتعالى لدراسة المطولات من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا الدرس في هذه الليله ينقسم إلى قسمين القسم الأول مدخل لفهم السيره النبويه القسم الاول من هذا الدرس مدخل لفهم السيره النبويه فاقدم بهذا المدخل لأن كثيرا من الناس يظن أن السيرة النبوية ما هي إلا عرض للاحداث التاريخيه التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مولده صلى الله عليه وسلم الى وفاته بابيه وامي وبعض الناس ينظروا إلى السيرة النبويه نظره سطحيه ينظر إلى السيرة النبوية نظرة سطحية فيجد فيها متعة روحية في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة فذلك يعطيه نوع من المتعة النفسية لكنه لا يستفيد منها ولا يحصل منها على العباط والعبر فاختلفت نظرات الناس واختلفت نظرات المنتسبين للإسلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أن الشيعة مثلا ينظرون إلى أن سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل عندهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن المعتزلة والجهمية لم يهتموا أصلا بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر الأمم وإلى آخر الفرق وكنت أتمنى أن أتوسع في هذا الباب لأبين معتقد كل الفرق الضالة في رسول الله صلى الله عليه, وسلم وكيف عليه صلى الله عليه وعلي آل صحبه وأن المنهج الحق هو منهج أهل السنة والجماعة الذين دانوا لله تبارك وتعالى بما عليه القرن الأول والثاني والثالث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونهم وكما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك وكما وصان نبينا صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم بالتمسك بسنته فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد فنظرة الناس إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة مختلف لو تأملتها وتفحصتها لا وجدت أمرا عجبا فمن الناس من غال في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى رفعه فوق منزلته كما فعل الصوفية رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته فألهه صلى الله عليه وسلم وجعلوا له من صفات الالوهية ومن صفات الكمال ونعوذ الجلال ما لا يكون من إلا لله تبارك وتعالى فرفعوا رسول الله, صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وقرأوا إن شئتم البردة للبصير كيف يمتلح رسول الله, صلى الله عليه وسلم وكيف يصف paw ويصفه صلى الله عليه وسلم بأوصاف هي لذات الله تبارك وتعالى ولا تكون إلا لله تبارك وتعالى وهذه الفرقة أيضا منهم من ضيع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فجعلوا النبي عندهم أقل درجة من الولي فقالوا مقام النبوة في برزخ فويق, الولي ودو فويق النبي ودون الولي وحتى قال ابن العربي ومن ربه ومن رب والخنزير الا كاهن ومن رب ومن, ومن رب الا وما والكلب والخنزير الا الى هنا وما الكلب والخنزير إلا الى هنا ومن رب الا كاهن في كنيسه ومن رب الا كاهن في كنيسه كل ذلك لانهم لم يتعلموا المنهج الحق لم يتدينوا لله تبارك وتعالى بدين الحق ولم يتعلموا ولم يتعرفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وعلى mús وصلا أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مراه البخاري كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فحقل للقائل أن يقول كان قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وعلى أهلا صحبه وأهمية دراسة السيرة النبوية ترجع إلى العمة وإ الخاصة. ترجع إلى العاممة وإى الخاص وتختنني هذه الأهمية من العاممة إلى الخاص. فهية دررسة السيرة النبوية إلى العمة لتقديم النموذج النموزج الأمل للأمة كلها. منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لتقديم هذا النموذج الذي قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن هذا النموذج يصلح لكل زمان ومكان بل أقول إن من الخطأ أن نقول أن الشريعة أو أن محمد نبي للزمان وللمكان أو نبي في كل زمان وفي كل مكان بل نقول إن الزمان لا يصلح إلا باتباع الشريعة وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بنبوة النبي, إلا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من شرع أيضاً لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية أن البعض ينظر إلى السيرة النبوية أو إلى رسول صلى الله عليه وسلم أنه دين العرب أو أنه رسول العرب فقط لا الله تبارك تعالى قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين وقال الله تبارك تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول للعالمين فدعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية ليست خاصة بطائفة معينة أو بفئة من الناس أيضا تحتاج الخاصة من الناس او من المؤمنين معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج القادة إلى أن يتعرفوا على سيرته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا كيف قاد الأمم يحتاج المربون والمعلمون إلى أن يتعرفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعرفوا كيف يربوا الأمم يحتاج العاملين بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وبقتال المشركين أو بدفع المشركين إلى دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ليعرفوا كيف تعاملوا مع هؤلاء وسوف نبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك نلحظ أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية مكان للكل لأن الحرب الآن وقبل الآن على شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فمنذ أن بعثه الله تبارك وتعالى وعداوة أعدائه واحدة عداوة أعدائه واحدة فالمشركون لم يكونوا من أهل الكتابة فلم يكن يعرف إلا شخص النبي صلى سلم أنا أريدك أن تنتبه لهذه المسألة المشركون او الوفنيين لا يعرفون إلا شخص النبي صلى سلم فإنه قد اشتهر عندهم بالصادق الأمين فقط لا يعرفون إلا شخص النبي صلى سلم أما أهل الكتاب فهم يعرفون شخصه ويعرفون نبوته صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك تعالى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل وذكر محمد لسائر الأنبياء والرسل لكن التوراة والإنجيل لأنهم أقرب الكتابين إلى عهدنا اليهود والنصارى أو الإنجيل والتوراة فبشر الله تباركت على في التوراة بنبي محمد وبشر بنبينا صلى الله عليه وسلم في الإنجيل فكان أهل الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائه ولأن هؤلاء وهؤلاء لهم آرب مشتركة ولهم مصالح مشتركة من حب الرياسة والجاه وأن محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأتي وعندما يبعث سينزع عن الكل هذه الرياسات وهذه الوجهات ولن يبق إلا سيادة لله تبارك وتعالى ولن يجعل, من أحد لا ولن يجعل لأحد مكانة إلا بسبب تقواه لله عز وجل كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى هؤلاء اشتركوا في هذا الأمر فصاروا يحاربونه صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع الحروب فنجد أن كفار قريش لم يستطيع أن يجرح الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكن جرحوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عنه ساحر صح؟ قالوا عنه كاه قالوا عنه كذاب قالوا عنه دجاب قالوا عنه ما قالوا قالوا, قالوا كتبه له غلام نصراني قالوا أقوال كثيرة لكن لهم لم يشككوا أكثر في الكتاب الذي جاء به لكن أهل الكتاب شككوا فيما جاء به النبي صلى الله ومسلم فيما جاء به النبي صلى, صلى الله ومسلم وهم يعرفون أنه الحق من ربهم وهم يعلمون أنهم ملزمون باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبدت هذه الحرب فهؤلاء تارة يقولون ساحر كذاب تارة يقولون دجال تارة يقولون ويقولون أشياء كثيرة عليه صلى الله عليه وسلم فيخاطبه ربه تبارك وتعالى فيقول وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر هذا أمر من الله تبارك تعالى بدت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان لكنها تشتد أحياناً وتضعف أحياناً أخرى تشتد عند حال ضعف المسلمين وتضعف في حال قوة المسلمين تشتد هذه الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكون الأمة ضعيفة عندما تترك الأمة التمسك بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فمن فمنذ سبع عجاف مضت والهجوم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم صار هجوما علنيا قبلها بثلاث سنوات كان التعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره كم وقف شيخنا أبو إسحاق هنا على هذا المنبر في هذا المكان يحذر العلمانيين واللبرانيين وغيرهم من الكتاب الساخرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرات تلو تلوها تحذيرات لكن بعد ذلك انتقلت هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى من العدوى السافر فقامت الدينمارك برسم النبي صلى الله عليه وسلم بصور المسيح ثم تبع الدينمارك السويد ثم تبع السويد دولا أخرى أخرى من دول أوروبا وتبجحوا بذلك حتى قالت بيرليتكوني رئيس زراء بريطانيا أنا لا أجد غضاضا في نفسي أن ألبس قميصا أضعوا عليه هذه الرسوم فإنها حرية شخصية ما الذي جرأهم على ذلك ضعف المسلمين ما جرأهم على ذلك إلا ضعف المسلمين حالة الضعف والهوان والخور لكن في حال القوة يروي شيخ سلام بن تيمية أو يذكر شيخ سلام بن تيمية في الصارب المسلول أن الخليفة هارون الرشيد جلس يوما إلى الإمام مالي وقال يا إمام ما تقول في رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهل العراق يقولون يؤدل او يجلل فقام مالك منطفضا قال سب الأنبياء يقتل سب الأنبياء يقتل سب الأنبياء, الأنبياء يقتل خلاص كلام واحد خلاص خلصان موضوع منتهي سب الأنبياء يقتل خلاص موضوع خلص لأنها كان في زمن القوة الخليفة الراشد هارون الرشيد كان يقف على الممر ينظر إلى السحابة يقول لها أنطري هنا أو أنطري هناك فسوف يتيني خراجه ق ما كان أحد يتجرأ أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان النفاق كثير يكثر النفاق أما الآن في حال ضعف المسلمين وشعور الأعداء لا سيما من اليهود والنصارى والعلمانيين والشيعة وغيرهم شعور أن أهل السنة والجماعة في حالة من الضعف بدأوا يتطاولوا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم كان آخرها او كان آخرها هذا الألم وهذا الجرح الذي جرحنا إياه بنشر هذا الفيلم المسيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس المجال مجال الكلام عن هذا الفيلم لكن المقصد أن حالة الضعف التي وصل إليه المسلمين وأيضا حالة الجهل التي عليها, أهل عليها كثير من أهل الإسلام هي التي جرأت هؤلاء على ذلك انظر مثلا إلى عدد من انطفض نصرة لرسول السلام كم من الأمة مثلا انطفض الأمة فيها مليار وستمئة مليون مليار وستمئة مليون يعني مليار ونصف المليار وزيادة مئة مليون كم واحد من هؤلاء انتفض للنبي صلى الله عدد قليل عدد قليل قياساً على الأمة عدد قليل ليه؟ لأن كثير من الناس الأمر لا يعنيه ايه يعني؟ ما يقول اللي يقوله ويشتموا اللي يشتمه لا يعملوا اللي يعملوا لا هذا نبيك أترضى أن يسب أبوك؟ أترضى أن يسب أجدادك؟ أترضى أن تسب في عرضك؟ لماذا تقبل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود أن عدم دراسة السيرة النبوية وعدم معرفة الناس بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم جعل من الأمر أمرا هينا كما قال القائل أمور يضحك السفاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كانوا يحرصون أشد الحرص أن يكون هذا أو أن تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا عمليا بل منهجا طربغيا في بيوته قال زين العابدين ابن علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه قال كنا نعلم المغازي والسير كما نعلم السورة من القرآن تبدأ ابن مين؟ ابن مين؟ حفيد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعلم المغازي والسير بيتعلم المغازي والسير كما كنا نتعلم السورة من القرآن وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه أنه كان يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويقول يا بني هذا شرف آبائكم أو هذه مآثيركم فاحفظوه هذه مآثيركم فاحفظوه بالله عليكم من منا يفعل ذلك الآن من في نجاب كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا على أولاده شوف محمد بن سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص من العشره المبشرين بالجنه سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعلم ابناءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم ان العهد برسول الله لم يكن بعيدا العهد لم يكن بعيد ومع ذلك كان يعلم هذه الاجيال سيرة النبي صلى الله يقول امام ابن الجوزي رحمه الله رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب تمهر ابيض لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سيرة السلف الصالح وأصلح سيرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى دراسة الفقه والحديث والمصطلح وعلوم الآلات وحدها لا تكفي في أن تجعل القلب رقيق الذي يجعل القلب فيه رقة دراسة سير السلف الصالح وأعظم سيرة تدرسها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حافظ الخطيب البغداري رحمه الله تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتابتها والمحافظة عليها فيجب كتابتها والمحافظة عليها إذن نحن نحتاج أن نتعرف على سيرة النبي Excel وأن نتعرف على الفوائد التي نستفيدها من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأول هذه الفوائد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوائد سيرة .ارسة سيرة النبي Excel وسلم أولها زيادة الإيمان،التصديق بالله وبالرسولته زيادة الإيمان.. والتصديق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فروحته دراسة سيرة نبي says تزيد في إيمان العبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول جددوا الإيمان في قلوبكم وسلوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم فان الايمان يخلق كما يخلق الثوب ومن أعظم ما يجدد الايمان في القلب سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فزيادة الإيمان والتصديق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يميز هذه الامه عن غيره فان اول اول ما كتب عن عيسى عليه السلام كان بينه وبين عيسى عليه السلام سبعمائة عام وأول إنجيل كتب بعد رفع عيسى إلى السماء كان بعد رفع عيسى إلى السماء بثلاثمائة عام بخلاف هذه الأمة فإن هذه الأمة هدونت أقوال وأفعال نبيها صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى لبعثته بل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فقراءة هذه السير تزيد في إيمان العبد تزيد في إيمان العرب أيضاً من فوائد دراسة السيرة النبوية زيادة محبته صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية التي لا افراط فيها ولا تفريط لا إفراط فيها ولا تفريط لا إفراط كالصوفية ولا تفريط كالشيعة مثلاً ف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك فكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فالذين يتعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخرجون من الغلو ويخرجون من من الجفاء أيضا من فوائد دراسة السيارة النبوية الاقتداء والتأسي التام برسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء والتأسي التام برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وجعل الله تبارك تعالى علامة محبته اتباع نبي صلى الله عليه وسلم فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن رحمه الله ادعى قوم محبة الله فابتلهم الله بهذه الآية ادعى قوم الكل يقول لنا بحب رب كل يقول لنا بحب رب طيب ما علامة حبك لله عز وجل اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم فمن كان متبعا حقا ومن كان منقاضا صدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبا لله تبارك وتعالى كما قال الشافعي أو كما روي عن الشافعي تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع ويكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ويكفي فيها قول الله عز وجل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما إذن الاقتداء والتأسي التام أن تكون عندنا قدوة كاملة لا غبار عليها ولن نجد أفضل من سيرة نبينا صلى سلم ولن نجد قدوة أفضل من نبينا صلى سلم فإذا نظرت إليه صلى سلم أبا وجدته خير الأباء إذا نظرت إليه زوجا وجدته خير الأزواج إذا نظرت إليه تاجرا وجدته خير التجار إذا نظرت إليه معلما كان خير المعلمين سيرته صلى سلم كاملة سيرة عطرة سيرة عطرة مليئة بالفوائد لا يستطيع انسان على وجه الأرض أن يحصي ما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العباط والعبر وما فيها من الحكم الربانية والمنح القدسية من الله تبارك وتعالى أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية اليقين بصحة المنهج النبوي المستقيم في كل زمان ومكان اليقين بصحة المنهج النبوي المستقيم في كل زمان ومكان لأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لم تقع بأمور لم تقع منها ما وقع قبلنا ومنها ما سيقع بعدنا فكل من عاش وعايا هذه الأحداث ازداد يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أبدا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إذن معرفتك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك يقينا بصحة المنهج النبوي ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابه ما أنا عليه اليوم أنا وأصحاد والله الذي لا إله غيره لن تصبح الدنيا إلا بسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علماني ولا اشتراكي ولا ديمقراطي ولا لبرالي ولا أي منهج من هذه المناهج الفاسدة يصلح أن يكون منهجا لحياة الناس بل المنهج الحقيقي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك يحذر الإخوة يحذر الاخ لا سيما العلم من التهاون في التمسك بالكتاب والسنه البعض من اجل مصالح موهومه اقول لك لا انسى المصالح كلها كلها مصالح موهوم. لا يمكن ابدا أن تكون هناك مصلحه حقيقيه الا في التمسك بالكتاب والسنه وكما قال القائل فاينما كانت المصلحه فثم شرع الله واينما كانت المصلحه فثم شرع الله وشرع الله مصلحه كله شرع الله مصلحه كله اذا من يعني فوائد دراسة السيرة هذا اليقين الذي يحصل في القلب كل يوم بتشوف ايات كل يوم بتشوف ايات ظاهرات واضحات بينات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تحقيق شطر الشهادة الثاني تحقيق شطر الشهادة الثاني لان الشهادة اشطرين الشطر الأول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فالشطر الأول أشهد أن لا إله إلا الله الشطر الثاني وأشهد أن محمد رسول الله تحقيق هذا الشطر الثاني من يعرف يعني ما معنى لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ها؟ لا معبول بحق إلا الله الشطر الثاني معناه محمد رسول الله معناه ها؟ لا متبوع بصدق إلا النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر ما نه عنه وزجر صلى الله عليه وعليه وعلى آله وصعبه والصدر إذن معرفة السيرة النبوية تعينك على تحقيق الشطر الثاني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن تتحقق يتحقق الشطر الثاني من الشهادة أولا بتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ثانيا بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر ثالثا باجتناب ما نه عنه وزجر رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع الا يعبد الله إلا بمشر شرع دراسة السيرة النبوية النبويه تعينك على فهم الشريعه كلها تعينك على فهم الشريعه كلها من فوائد دراسه السيرة النبويه وهذا سادسا استخراج الدروس والعظات والعبر من وقائع السيرة النبويه استخراج الدروس والعظات والعبر من وقائع السيره النبويه انت عندما تقرأ الاحداث وتنظر إلى الاحداث تستفيد عظات وعبر تستفيد عظاة وعبر والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك في كتابه وأمر نبيه نبينا صلى الله وسلم بقول أفلا ينظرون أو لم يروا أولم يسيروا له كل ذلك تأخذ العظم والعبريه ممن سبقه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف بسطت كل هذا من أجل النظر والاعتبار النظر والاعتبار ولن تجد مكانا أو مصدرا تطعب منه وتعتبر وتأخذ منه العلاط والعبر أفضل من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى وسلم كما أسلفنا الكلام الآن فهو خير معلم وخير أب وخير زوج وخير تاجر وخير رسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الصفات والنعوط الجميلة التي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية التعرف على المنهج الدعوي الصحيح التعرف على المنهج الدعوي الصحيح ان بعض الناس يقول المنهج الدعوي لابد ان احنا نبدا من فوق وبعض الناس يقول لك لابد ان احنا الناس يقول لا نبدا من فوق ولا نبدا من من النص يعني ايه مع الناس نحاول نلتقي في انصاف الحلول نحاول نلتقي في بنيات الطريق في منتصف الطريق لا المنهج الدعوي الصحيح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس التوحيد ثم ومعه تزكية النفس مع اتباع a'نبي�� صلى الله عليهhave' ومعه تزكية النفس يبقى توحيده واتباعه وتزكي هو ذا المنهج الصحيح التوحيد مصاحب للاتباع مصاحب للتزكي التعرف على هذا المنهج بصورته الكاملة فهذه من فوائد دراسة الس因ع المنهجية that's من فوائد الدراسة السنعة النبوية تنمية الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم والبراءة من أعداء تنمية الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم والبراءة من أعدائه صلى الله عليه وسلم تنمية الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم شعورك بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنه نبي الله صدقا يجعلك دائما تنتسب إلي ولا تتعرى من ذلك أبدا أبدا بالعكس بل لا يزيذك قربك منه صلى الله عليه وسلم إلا فخرا إلا فخرا أنا افتخر بأني تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم أنا أفتخر بأني من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم وإن سبه السبون وإن اعتدى عليه المعتدون فأنا افتخر بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الفوائد التعرف على آثار الجهاد في تحرير الأمم والشعوب التعرف على آثار الجهاد في سبيل الله في تعريف في تحرير الأمم والشعوب ننظر كيف امتثل النبي صلى الله سلم لقول الله تباركة تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوف عليه كان لهذا الجهاد آثر عظيم في تحرير الشعوب تربى على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت الدولة العثمانية فلما سقطت الدولة العثمانية سقطت كل هذه المعاني الإيمانية انظر إلى الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي الله عنه أرضاه لما دخل على رستم المنهج الرباني الذي ترب عليه يقول له الوصف من الذي جاء بكم قال الله بتعثنى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر منهج خلصان اثار الجهاد هو ده احن قيئين عشان كده من الذي جاء بكم الله بتعثنى لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الرجل لخص الإسلام كله في هذه الكلمة لخص الاسلام كله، لخص المنهج الاسلامي كله في هذه الكلمات فالتعرف على اثار الجهاد في سبيل الله لأن كثير من الناس كلمة الجهاد ترعبهم كلمة الجهاد صارت مرعبة لكثير من الناس الكثير من الناس يخاف أن يقول كلمة الجهاد وأنا والله بهذه المناسبة أتمنى من الله تبارك وتعالى من حكومات العالم الإسلامي كلها أن تغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الجهاد أن نغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الجهاد إسرائيل تسمي وزارتها وزارة الحرب وزارة الحرب ونحن لا نستطيع أن نقول وزارة الجهاد ليه يعني كلمة الجهاد صارت مرعبة صارت سبة لا والله نجاهد في زميل الله تبارك وتعالى ونعلي كلمة الله تبارك وتعالى جهاد الدفع وجهاد الطلب ولا نستحي من ذلك لا نستحي أبدا أننا نقول نستعد لغزو المشاكين في أماكنهم نستعد لقتالهم من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى حتى النصارى يشاكمون علينا ويقولون بمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقتل يقول امرت أن, الناس أن, إله الله محمد رسول الله. الله. ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الله وان محمد رسول الله نعم اي والله امرنا نقاتل الناس حتى يشهدوا ان الله وان محمد رسول الله والا فما قيمه وجودنا في هذه الحياه الدنيا ان نعبد الناس لرب الناس تعرف على اطفال الجهاد الكلام ده ان روح الجهاد بقت كتير من الناس والله كثير من الناس لم يعد حتى يحدث نفسه بالغزو وانا ميزه انا يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه من النفاق يا اخواننا الذل اللي كنا عايشين فيه 30 سنه جعلنا نخاف من كلمه الجهاد 30 سنه عايشين ما حدش فينا عمرنا ما سمعنا حد قال فضائل الجهاد في سبيل الله نادر جدا لما كنت اسمع حد يقول فضائل الجهاد الله ليه يقول لك بس لا تعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أثر الجهاد في تحرير الشعوب كيف أخرج الله تبارك وتعالى شعوب الأرض كلها ومن هذه الشعوب وأنا أذكر هذا من باب الشيء بالشيء يذكر أن من أعظم شعوب العالم التي انتفعت بجهاد المسلمين الشعب المصر الشعب المصر لما دخل عمر بن العاص رضي الله عنه أرضاه إلى مصر ووجد مسار مصر او القبط في مصر معذبون من البيزنطيين الرومان كانوا يستذلونهم حتى انهم كانوا يقتلون ابنائهم ويستحيون نسائهم وكانوا يجبرونهم على تغيير ملتهم حتى ان أحد الآباء القساويسة كان يسبب الأب بن يمين هرب بدينه ولما أرادوا أن يقبضوا عليه جاءوا بأخيه أحرقوه نارا والله نار وحطو في النص كده فذاب من لهب النار ذاب من لهب النار حتى يعوب بن يمين إلى الميزنطينيين لكنه فر من ذلك فلما جاء عمر بن العاص تواصل مع عمر بن العاص ردى الله عنه أرباه واستطاع عمر بن العاص بوسطة الأب بن يمين من فتح مصر ودخول الإسلام وحمى النصارى وأعطاهم الحرية الأديان فوالله لم يذوقوا حري ولم يتعرفوا على طعم الحرية إلا في عز الإسلام عشان كده بقول لك دراسة سرطة عليه تتعرف منها على آثار الجهاد في نهضة شعب أيضا بيان الموقف العملي للكافرين والمنافقين وبيان مكائدهم بيان الموقف العملي من الكافرين والمنافقين وبيان مكائر وظن ما ذكرته فيه الكفاية أيضا من ثوائد دراسة السيرة النبوية الاطلاع على مواقف اليهود والنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر الزمان على مر الزمان طبعا دراستك لمواقف اليهود والنصارى تجعلك دائما تعرف أن أعداءك كيف يفكروا أو تعرف كيف يفكر أعداءك نعم؟ الاطلاع على مواقف اليهود والنصارى من الرسول صلى الله عليه على مواقف اليهود والنصارى من الرسول صلى الله من جمله الفوائد عدم الياس والثقة بنصر الله عز وجل لدينه ولاولياء أيضا من جملة الفوائد التمسك بالدين والصبر على ما يلاقيه المرء في طريق الدعوه إلى الله عز وجل طيب بماذا تميزت هذه السيرة بذلك احنا يعني انا اجتهدت ان انا اتي باكثر الفوائد او باهم الفوائد لدراسة السيرة النبوية فذكرت لكم ثلاثة عشرة فائدة طيب اهم ما يميز السيرة النبوية عشان لما يجي واحد كده يكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اهم ما يميز سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم انها معلومة مسجلة ولم يخف منها شيء فإن الصحابة قد رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا لنا كل شيء كَدْ كَدْ كلّ عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل صغير وكبير كل حاجة الصحابة كانوا كاميرات مسجل للنبي صلى الله عليه وسلم كاميرات مسجل أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنها كانوا ينقلونه حتى أن عبد الله بن عشر apparatus كان عنده صحيفة يكتف فيها كل ما سمح عن نبي صلى الله عليه وسلم كل ما سمع من البيس الله سهلا وغيره من الصحابة ان شاء الله إذا يسهل الله تبارك تعالى لنا مرة ان نلتقي في محاذرة بعنوان تدوين السنة ننظر كيف دون الصحابة السنة كيف دون الصحابة سنة لبيس الله سهلا وكيف كانوا حارسين كل الحرص وأنا أنصح بقراءة كتاب تدوين السنة النبوية للشيخ الدكتور حليه رحمة الله الدكتور نسيت اسمه هي تدوين السنة النبوية رسالة, رسالة ماجستير كده ما شاء الله ختل بالله كتب فيها كل ما تتخيله وما لا تتخيله في تدوين السنة النبوية لعلي أذكر اسمه إن شاء الله تبارك تعالى المقصد أن سيرة نفسه سلم معلومة ومسجلة فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نقلوا لنا كل أفعال نفسه سلم نقلا متواترا في أغلب الأحيان طبعا معنى متواتر يعنيه الكافة عن الكافة احنا لسه بنقول محمد بن سعد بن أبو القصف يقول إيه كنا نعلم المغازي والسير الحفيظ النبي صلى كان يقول إيه كنا نتعلم المغازي والسيرة فأهم ما يميز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها منقولة نقل الكاف عن الكاف أيضا من أهم ما يميز هذه الرسالة أو أهم ما يميز هذه السيرة أنها عامة للناس جميعا سيرة عامة لكل الناس ليست خاصة بطائفة لذلك انتشر قال الله تبارك تعالى ما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال الله تبارك تعالى ما ارسلناك الا كافة للناس مشيرا ونذير وعلم النبيه الصحابه ذلك وقال وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس كف وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة طيب السؤال من اين نتعلم السيرة النبوي من أين نستقي السيرة النبوي. المصدر الأول من القرآن الكريم أول مصدر من مصادر المصادر السيرة النبوية القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال الله عز وجل وأنزل لتبين إليهم ما نزل إليهم فالسنة صارت مبينة للقرآن الكريم السنه صارت مبينه للقران الكريم هذا المصدر الأول المصدر الثاني كتب الحديث المصدر الثاني كتب الحديث المصدر الثالث كتب دلائل او كتب الدلائل كتب الدلائل المصدر الرابع كتب الشمال خلاص الوقت خلص وانا عمال كتب الشمال ما فيش خمس دقائق انا السنه الاولى السنه اللي فاتت كنت مخلص قد كده مرتين مش انتوا اللي طيب يبقى كتب الدلائل كتب الشماء من مصادر السيرة النبوية فنحن نتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المصادر أكتفي بهذا القدر ولعل ان شاء الله أضغطكم الدرس الجاي وإن شاء الله نكمل وصلى الله على محمد وعلى آله صحفه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين وأسأل الله عز أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته